نهده طيفك على العين فحد اهلا وسهلا أهل. اهلا وسهلا وسهلا, وسهلاً, وسهلاً طيفك على العين فحد اهلا وسهلا واذا ما حل وحسين ابو حسين بيترك في جرحين ولاتك عند بتسود على الامور والاعياء ما ما لها حدو اياد تبقى على البال غلاتك عند بتزود غلات الام محبتك ما لها حدود يا حدر تبقى على ما عرف وين ودحت فيك على العين ولك شوق مخلوق مخلوق حبيب ومن يبعدوك احس بصدري مخنوق واظل القربه كشتاق وحننا حنته النور حبيب أتمنى خليك في قلبي وقلبي مغلوق <تصفيق> يا بنام من بحساس يناغل قلبي ويدوب ويسايل عنك الياس خصوصا وقت الغرب يا بنام من بحساس يناغل قلبي ويدوب يسايل عنك الياس وصل وقت الغروب نصحت عيون بتنام ونامت كل المسكين ولان في نومي القاك صحيت اهلا وسهلا وصلت وياي أموت من الياد ونفس الساعة مولاي بغار من اليطوف أريد الوحدي بتكون معايا وبس يشوفوك وعذرا بس هل أفكار غزة عقل ليحبوك شمس حقها وترد ليك حقيقة ومو بالأحلاق ترد لك لانتهم بيك وبتحبك يا ليما شمس حقها وترد ليك حقيقه وموب احلام لانتهم بيك وبتحبك يا ليما يسالوني عن الحال واقول ان حالي مو وصاحة وتالي بتموت صحت أهلا وسهلا إذا على العيد صحت أهلا وسهلا وإذا ما حليب وحسين بيترك فيه جرحين ولاتك عندي بتسود غلات الأم والعياق محبتك ما لها حدود يا حي لو على الباب غلاتك عندي بتزود غلات الأم والعيال محبتك ما, ما لها حدود يا حي درت بقالبك منين <تصفيق> الوحشة مولاي وفيت وما عرف وين لدى على العيد صحت أهلا وسهلا جف يوم <مترجم> اخبرك عن زماني سبت من حضرتك شاجا وقلبي وكل كياني يا حيدر قلبي يختار لك لاني اجالك والساطير الياشقون لقيت الصاير وياك فلا يتحمل الكون قطع في الروايات والساطير الياشقون لقيت الصاير وياك فلا يتحمل الكون بكل ما تملك اليد يا تاج يا ضوء العين لا حد ما صاح واحتاج صحت اهلا وسهلا يا قرار الحرب يا عشقك هذا حالي ابجلس مو مع الناس بجلس لحالي كأن رسمك يجهنك وجدد وصالي وافتح مصحف الروح وخبرك عن سؤال إذا صار الحشر كيف بتترك من يحبك يا حيدر وانت بالطيف في كل مشكل يلاقوك الداي صدر الحشرك بتترك من يحبك يا حدر وانت بالطيب في كل مشكل لاقول بجربك ساعة المات صحت ريت اندفن هي هو حسم انك جلصت صحته اهلا وسهلا ايه ده على العالم صح لنمور سهله واذا محل يا بيترك في جرحين ولا تك عند بتزول ولا لا الام ما حدك ما لها حدود يا حادي وتبقى على الباقي غلاتك عندي بتزود غلات الأم والعيال محبتك ما, ما لها حدود يا حي درتب قلبك استمعنا وإياكم إلى صوت كل من الرادود الحسيني كرار الموالي والرادود الحسيني سيد علي الزامل الكلمات بقلم الشاعر غزوان العتابي كان على الإخراج والهندسة الصوتية كرار الموالي التصوير والمونتاج أحمد الزيدي في ليل الوحش مولاي غفية وما عرف وين نده طيفك على العين صحت أهلا وسهلا